للمجاهد يسر ج ا م ع ة الاعداد والاستشهاد أ ن تقدم إ ل ى المجاهدين في كل مكان الجزء السادس من س ل س ل ة كلمات كثرت بالدماء بعنوان السيف هو الحل هذه ه الأمة هو القتال وعزتها القتال و هو النزال وميدانها هو ميدان ا ل أ ب ط ا ل حيث يمتسك ا ل إ ن س ا ن سلاحه ويبذل دمه ويقدم ر و ح ه ابتغاء مرضاه الله ل إ ن ق ا ذ الانسان إ ن س ا ل إ ن الضائع الحائر ل إ ن ق ا ذ ا ل إ ن س ا ن التائه الممزق ل إ ن ق ا ذ ا ل إ ن س ا ن الغارق في مستنقع الجنس ل إ ن ق ا ذ ا ل إ ن س ا ن الذي لا يعرف ا س ت ق ر ا ر ا ولم يذق س ع ا د ة ولم يتذوق ر ا ح ة في حياته هل هل فحب الشهادة في فحب الشهادة في اين ا ل م ن ا د ل فنحن جنود ابطال ي البواسم لا نخشى الرجاء لا لا نخشى العذاب لا لا نخشى العذاب しゃべってもらってもらってもらっら فاحب ا ل ش ه ا د ة في القلب نازل ذنبذل ذنبذل جنودا الضاطل و دمر عرش ن فاحب د المناسل ف ا ل ش ه ا د ة في القلب نازل سمه مجاهد لا لا لا لا تعرف الملل لا ترتضي الدن لا. لا تعرف الكسل م ه مجاهدنا لا. لا تعرف الملل لا ت ر ض ي الدن لا. لا تعرف الكسل لن ا ش ى الوداف لا لا نغشى العداء لا نغشى العداء ف ح ب الشهاده في القلب يا ل م ه عرش الباطل زمر وزلزل زلزل دون البدع عرش الباطل زمر وزلزل ا ه ت بهم و ن ا د ي المنازل ا ه ت بهم و ن ا د ي المنازل ف ح ب و ا الشهاده في القلب نازل واعلموا على ان الجهاد في ايامنا هذه فرض عين ل أ ن بلاد ا ل إ س ل ا م قد ا ن ت ه ب ت واخذت أ م ا هناك ما اوقدت ا ل أ ر ا ض ي ا ل إ س ل ا م ي ة التي كانت ترفرف عليها ر ا ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله إ ل ى متى يبقى فرض عين يبقى الجهاد فرض عين حتى ترجع ا ل أ ن د ل س وبخارى و ت م ر ق ن د و ا ذ ب ي ج ا ن وكل ب ق ع ة كانت إ س ل ا م ي ة ترجع تحت ر ا ي ة لا إ ل ه إ ل ا الله يتحول الجهاد من فرض عين إ ل ى فرض كفايه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 فرض القتال مستمر حتى تموت حتى يبقى فرض عين فرض ح تتطهر ى ت الاندلس من ا ل ن ص ر ا ن ي ي ن وحتى نصل م ر ة اخرى الى لينينغراد والى ب ي ي ن ا والى نهر ا ل ر و ن ف ي فرنسا الاراضي التي حكمت بالاسلام يجب ان تحرق قبلها لا يسقط فرض العين عن كل مسلم في الارض و ا ل ا م ة ا ل م س ل م ة كلها آ ث م ة ما دام شبر من أ ر ا ض ا ل إ س ل ا م أ و الذي كان في يوم من ا ل أ ي ا م دار إ س ل ا م بيد الكفار هيا للجهاد ستيه البلاد بالعزه والعساد ندحر الفساد هيا للجهاد هيا للجهاد هيا للجهاد دقق يا ب ا ل نحن ب ا ل م م اصنع الرجال ايس بالهمم دقق يا ب ا ل نحن ب ا ل م م 「ど ك يا جبال」يا「ど ك y ا جبال」إ أ「ど ك ي a ج a ا ل هيا يا اخوان ارجع الطغيان بالزيت والقران والزاد والايمان」 「はいやあこん」「ずっくりやじばーん」「ぬくぬくぬく」「ぬくぬくぬく」「ぬくぬくぬく」「ぬくぬくぬく」「ぬくぬくぬく」 ど ك يا جبال نحن في القمم اصنع الرجال ايت ب ا ل ه م ル ر س ا ل ة الجهاد م ل ا ز م ة ل ل ح ي ا ة والجهاد لا ينتهي حتى, حتى يخرج آ خ ر نبت من البدن وان كنت في شك مما أ ق و ل فقل لي بربك أ ي ن ماتت اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ي ن دفنوا أ ي ن هم إ ن ا ل م د ي ن ة التي هي مستقر الوحي و ن ح ب ت ه و ن ا ص ر ة ا ل ن ب و ة لم تحو ي بين ترابها سوى م ئ ت ي ج ث ة من ج ث ة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تزيد قليلا حوالي م ئ ت ي ن وخمسين تقريبا واين ا ل م ئ ة و ا ر ب ع ة وعشرون أ ل ف ا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم م ن ه م ت ن ا س ر و ن في الارض قبورهم ش ا ه د ة علينا يوم ا ل ق ي ا م ة ان ر س ا ل ة الجهاد م س ت م ر ة حتى ي أ ت ي ا ل د ج ا ل وحتى يرث الله الارض ومن عليها و هنا ادرك اعداء الله عز وجل خ ط و ر ة الجهاد ادركوا ان وجود هذا الدين مرتبط ارتباطا مصيريا بالجهاد وفي اذهانهم صور ك ث ي ر ة يوم ان كانت اوروبا بمعظمها او اغلبيتها تدفع ا ل ج ز ي ة عن يد وهي ص ا غ ر ة للمسلمين الاتراك قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يزينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجديه عن يدعوهم وهم صادرون الجهاد لا ينتهي حتى يلقى الله يلقى ا ل إ ن س ا ن الله وكذلك ا ل ص ل ا ة لا تنتهي حتى يلقى ا ل إ ن س ا ن ربه يل تنتهي فريضه الجهاد بخروج آ خ ر نفس من أ ن ف ا س ك أ م ا قبلها فلا يجوز لك أ ن تقول لربك لقد صليت بالعام الماضي و أ س ت ر ي ح هذا العام ا ا ل ستلعن الذين يقعدون عن الجهاد ان الحيتان في البحر تستغفر للذين يجاهدون لان الذين يجاهدون فقط هم الذين يعلمون الناس الخير ويحمون هذا الخير بسيوفهم وارواحهم ب ودمائهم ان الزعلة في جهره ل ي س ك و الى الله ظلم الذين يقعدون عن الجهاد لان بالقعود عن الجهاد تتعطل السماء عن الامطار ويقل انباط الارض ويصداد المجاعه فيشعر الجعل في اعماق الارض ان بني ادم قد عطلوا الدعوه الى الخير فيجار الى الله بالدعاء عليهم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 وجعلنا من هذه ا ل ق ر ي ة اهلها ل ل ظ ا م وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك وليا وجعلنا من لدنك ن ص ي ر ا احملوا سلاحكم ا ن ت ش ق و ا حسانكم سيروا وراء رسولكم صلى الله عليه وسلم قائد المجاهدين وسيد الغر الميامين الذي علمنا حب الجهاد والذي تمنى أ ن يقتل في سبيل الله ثم ي ح ي ا ثم يقتل ثم ي ح ي ا ثم يقتل ثم ي ح ي ا ثم يقتل أ ي ه ا ا ل ا خ و ة كن ليكن شعارك الذي تردده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 مسكين عمرك ب ا ل ت أ و ه والحزن و ق ع ت م ك ت و ف اليدين تقول حاربني الزمن ان لم يكن بالعبء انت فمن يقوم به اذا ان لم يكن به شباب مسلم ان لم يحمل ا ل ر ا ي ة انتم فمن يحملها ان لم تتصدوا انتم لاعداء الله فتريدون من هؤلاء الجهلاء الجهلاء الجهلاء الجهلاء والضلاله العمياء أ ب ن ا ء الشوارع الزحماء هؤلاء تريد منهم أ ن يتصدوا ل ل أ ف ك ا ر ا ل غ ا ز ي ة وللجيوش ا ل ج ر ا ر ة وللمبادئ ا ل ه ج ا م ة قم يا بني إ ل ى الجهاد ف إ ن ه للعز في عصر ا ل م ذ ل ة باب قم يا بني إ ل ى الجهاد وقل معي خسر ا ل ط غ ا ة الماكرون وخاب و ا يا أ ر ض أ ح ل ا م ي جفافك راحل فغدا سيغسل راحتيك سحابو ان كان ت ل د ي ن ذهب ف أ ي ن ن خ و ة الرجال إ ن كانت ا ل ن خ و ة قد ذهبت ف أ ي ن ا ل م ر و ع ة لا م ر و ع ة ولا ن خ و ة ولا دين إ ذ ن س ا ئ م ة من ا ل س و ا ئ م ترعى فوق العرض تبحث عن البردين وكل همها كيف ت م ل أ بطنها وكيف ت ت ج ش أ مما مضغته مما ابتلعته من طعامها غنت على امتي ا ل ج ن م ا ق ب ل ت ه ربها اين عهد ولا عهدنا المنطلق اليوم كنا بنا سبعه نحتفل امتي امتي لن يفيد الندم أمتي أمتي, أمتي لن يدوم ا ل أ ل م ن ح ن عد الشراب ورايحت ا ل ب ه ل نحن نور المدى في م ت ا ه الغلام 「山内や نفع الندم لم نفع لم نزل ان مهمتك في الحياه اقرار دين الله في العرش و إ ق ر ا ر دين الله في ا ل أ ر ض ع م ل ي ة م ل ا ز م ة للجهاد لا تنفث عنها أ ب د ا ولا بد من التواصي بالحق والتواصي ب ا ل ص ب ع والذين يظنون أ ن ا ل ح ي ا ة أ و الجهاد إ ن م ا هي م ع ر ك ة قوم أ و يوم أ و صراع من أ ج ل الحفاظ على أ ر ض او طرد لعدو محتل في ب ق ع ة من البقاء هؤلاء لا يدركون ط ب ي ع ة هذا الدين ولا يعرفون س ن ة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين قد صنع اول م ر ة بالجماجم ولن يصنع م ر ة اخرى الا بها وان مد هذا الدين وعزته وبنيان دولته قد اقيم على اكوام الاشلاء التي قدمت نفسها ر خ ي ص ة لله ولن يقام للدين بنيان بدون هذه الاشلاء وبدون ارواح الابرياء وفوق بحور الدماء ص ا ر ت سفينته وفيها القوم مع انهم يسمعون اناث التكالى و آ ه ا ت اليتامى الا انهم يرددون الى الجنات والجنات دار بها رزل وماوال الجنين واذا برزم تشوق لعجز تشوقهم الى الله اذا ل ا ق ه م قادم عبنا زين ا ق ت لان م جديد وصيك فنقتل لتصبع مرآة ايقاف ل ا ن لان ا ي الجهاد ل ح ظ ة ايقاف لدين ل الله عز وجل من ان يتحرك في ا ل ح ي ا ة وما ا ل ح ي ا ة وما التاريخ وما تاريخ المسلمين الا ح ر ك ة الرجال بهذا الدين من خلال الحسام ومن خلال فهم ا ل ق ر آ ن حسام بيده و ق ر آ ن بيد اخرى واذا توقف الجهاد عن السير فوق الارض فيعني هذا توقف ح ر ك ة التاريخ الاسلامي ولذا كل الفقهاء يسمون الجهاد سيرا السير و ا ل م غ ا ز سير الجهاد س ي ر ة الرجال الجهاد ق ص ة ا ل ع ب ا ل الدين الدين هي ق ص ة الرجال ح ر ك ة الرجال بهذا الدين هي س ي ر ة هذا الدين ومجموع القصص هي مجموع السير س ي ر ة فلان وفلان وفلان مجموعها سير وسيرهم هي الجهاد والمغادي يبتدئ التاريخ سر وجهادنا إ ن ا اذا شعر الجهاد تطايرات نلنا نصيبا و ا ط ر ا من يميننا يمضي الكمات الى الوغى يحضرهم صوت اولى إ ن الجهاد طريقنا إ ن الجهاد لنا طريق سارق نحو الجنان مقبب بدمائنا أ ي ان هذا الدين سينتصر وسيعم سيعم ا ل ك ر ة ا ل أ ر ض ي ة جمعاء ولكن ب أ ي شيء بالقتال ولن ينتصر دين ولن يعلو م ب د أ ولن يقوم لحق ق ا ئ م ة ولن يرسخ لعقيده وجود في ا ل أ ر ض إ ل ا بالقتال إ ل ا ب ا ل ق و ة الا بالسيف وبدون السيف بدون السلاح لن يكون دين ولا ع ق ي د ة ولن يقوم ل ل إ س ل ا م ق ا ئ م ة أ ب د ا ولن يوحد الله في ا ل أ ر ض يا ولدي انتي فيا ولدي. الحق تيصطع يا ولدي انا حقك يسطع في بلد يا افه دربي يا جند لن ترهبنا يوما وغدوا يا افه دربي يا جند لن ترهبنا يوما وغدوا يا افه دربي يا جند لن ترهبنا يوما وغدوا فعتاب الحق تقطعوا وعتاب الحق تنوعوا الحق كل كل كل يا ولدي انسك يا ولدي الحق سيقع في بلدي تزول الغمله للابد وتسلق شمس الاسلام وتسلق شمس الاسلام ف الدوله الحق من صغر دوله اسلام يا ولدي انصف يا ولدي الحق سيدفع في بلدي تجود الغله للادب ان دين الله لا ينتصر ب ا ل ث ق ا ف ة ولا بالسلام ان دين الله عز وجل لا ينتصر الا بالدماء الا بالانتصار على النفس الا بان نطع على قلوبنا نطع على مشاعرنا ن ق ر على نفوسنا حتى تعلو مبادئنا وبدون هذا لا نصر ولا مبادئ ولا عقائد سينتصر الكفر إ ل ا تفعلوه تكن ف ت ن ة في الارض و ف ت ا د كبير ج ه ا د رسالته م س ت م ر ة الى يوم ا ل ق ي ا م ة و لفت مع انفاسك ا ل ا خ ي ر ة تنتهي ينتهي اخر سهم تطلقه على اعداء الله عز و جل النفس الاخير مرتبط مع ا ل ث ا ن ي ة ا ل ا خ ي ر ة بالجهاد و المسلم لا يعرف القعود ابدا من ا ل ح د ا د بالحديد من العجلات تبرك بمزرودي وكيف يهاب العجق المنايا وعاينها ج ه ا رغم ن وليد لقد ج ر ى العتاب قضما و ر ج م ا تولى خ ط ا ي من ح فكل ق ت ي فتي ق ت ل ب ر ي ئ ا من ا ل ا ط ا ل في عمر النور تتبت تد... ب ع ض ه ا عشوائك ثاني وزينا رافضا تلك ا ل ب ي و د ما ض ر ب ا ل ك ت مرتب <تصفيق> اعلموا رحمكم الله ان المجتمع لن يعيش الا بالجهاد وان الدين لن يكون الا بالجهاد وان الجهاد هو افضل عباده بعد لا اله الا الله محمد رسول الله وانه مقدم على الصلاه والصيام والزكاه والحج اعلموا على أ ن دفع العدو في هذه ا ل أ ي ا م دفع الصائل كما قال ابن ت ي م ي ة والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شيء أ و ج ب بعد ا ل إ ي م ا ن من دفعه اولا لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ثم دفعه وبعد ذلك ص ل ا ة وصوم وغير ذلك اعلموا رحمكم الله أن الذي يشرب الخمر أقل إثما من الذي يترك اعلموا أقل الجهاد الله رحمكم من رحمكم يشرب يترك أن ان ا ل ذ ي ي أ ك ل ا ل ر ب ا اسمه ك ق ل م ن ت ا ر ك ا ل جهد ا ع ل م و ر ح م ك م ا ل ل ه ن ا ل ذ ي يفتر في رمضان ع م د ا ب د و ن ذ ك و ب ص ح ت هناك اقل اسما م ت ر ا ل جهد ا لان تارك ويكون ف س ه و ت ا ر ك ا ل جهد ا يضر الامة ج م ي ع ك و ه ذ ا حرام و ه ذ ا حرام فرد ر وهذا قد ت ك و ه ذ ا ف ر د قد تركه والصيام يمكن ان يؤخر اذا كان هنالك جهاد و ا ل ص ل ا ة يمكن ان, ان, ان محطة. محطة. والحج الامة يؤخر حج ا ل ف ر ي ض ة لا يحج ل ل ف ر ي ض ة اذا كان هنالك جهاد والجهاد مقدم على حج الفريضه باتفاق ا ل ا م ة ل ا ي ه م ن ا م ا م نراه من إ ر ج ا ف المردفين اعمال عملاء اليهود والنصارى لا يهمنا ا ل م ع ر س ة اكبر و ا ل ق ض ي ة اعظم في اذهاننا انه رضا رب العالمين انها ج ن ة الفردوس انه التمكين للمؤمنين في الارض الا هانت ا ل ح ي ا ة في سبيل هذا الهدف الكبير وفي سبيل هذا الهدف الا ب ع ه الكتابه وحينما تنزل عنه حتى تسيل ا ج و ا ء وعزت الله من اجواءنا فاحمل من الله وعده. فتربصوا ا ا ح م ل حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين تحمل شهاده الفسق وان كنت الليل وصمت النهار, وإن الليل في وصمت النهار فانت فاسق كل من لا يجاهد الان فوق الارض فهو فاسق وان كان من حمائم المسجد وان كان من العباد والشهاد وبالله عليكم اي ع ب ا د ة واي زهد واي غ ي ر ة ايمان عند هؤلاء الذين يرون الحرمات تنتهك والمقدسات تداس والمسلمون يذبحون و ا د م ا ؤ ه م ه د ر ا حماهم مستباح دينهم مهاد اي غيره واي دين واي ج ه د واي قيام هذا عند هؤلاء ان كان اباؤك وابناؤك و و إ خ ا ن ك م و و أ ا ك وعشيرتكم م م و أ و الله م ت ت ر ا وتجارة تخشون ك س ا ا ا د ه و ن ترضونها أحب إليكم الله ورسوله من وجهاد في فتربصوا, فتربصوا حتى ي أ ت ي الله ب أ م ر ه والله لا يهدي القوم الفاسقين وقد أجمع الفقهاء أجمع على أ ن الجهاد و إ ن كان فرض ك ف ا ي ة فهو أ ف ض ل من جوار المسجد الحرام بدليل هذه ا ل آ ي ا ت وبدليل سبب نزولها أ ن ث ل ا ث ة من أ ص ح ا ب رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فقال أ ح د ه م لا أعدلوا بعد ا ل إ س ل ا م من ع م ا ر ة المسجد الحرام وقال ا ل آ خ ر بل ث ق ا ي ة الحديد وقال الثالث بل الجهاد في سبيل الله ف أ ن ز ل الله عز وجل هذه ا ل آ ي ة أ ج ع ل ت م ث ق ا ي ة الحاد الى آ خ ر ا ل آ ي ا ت ي ا أيها الإخوة الجهاد الإخوة ينبوع ا ل ع ز ة ومعين ا ل ك ر ا م ة و ن و ر د الصفاء وموطن صقل النفس ا ل ب ش ر ي ة وارتفاعها عن أ و ه ا ق ه ا وتحطيم قيودها و أ ث ق ا ل ه ا الجهاد كما شبهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذ ر و ة س ن ا م ا ل إ س ل ا م ق م ة هذا الدين هو الجهاد في سبيل الله وقلما يتيسر لنفس ا ل ب ش ر ي ة أ ن تفهم كتاب الله عز وجل والنصوص ا ل ن ب و ي ة ا ل ش ر ي ف ة إ ذ ا لم ت ص ض الجهاد ب ن ف س ه و إ ذ ا لم تتعرض هذه النفس ا ل ب ش ر ي ة ل ل ا و ا ل فينزل الركام وينهال الران ويتعرض القلب ب أ ج ه ز ة الاستقبال ب ا ل أ و ا م ر ا ل ر ب ا ن ي ة التي استودعها الله كتابه أ و نطق بها نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم لا ي س أ ل عن الجهاد الا المجاهدون العلماء اما العالم القاعد فلا يؤخذ منه هذا الدين بحال ولا يؤتمن على فتاوى ب حال انتهاك الاعراض و س ب ك الدماء للابرياء والاطفال و ا ل س ي و خ وهو قاعد جامد لا يتحرك ل ن ص ر ة هذا الدين ولا غ ي ر ة لديه ولا يتمعر وجهه ولا تحمر بشرته إزال ازاء المحرمات التي ت ن ت ه ت والاموال التي تسلب والمقدسات التي تداك وهو لا يتحرك يعيش بين اوراقه يكتب ويصفر ويفضع وينشر هؤلاء كما قال ابن ت ي م ي ة لا يؤخذ منهم ا ل ر أ ي في الجهاد واذ اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبين انه للناس ولا تكتمون ه فنبذوه وراوه بهم واشتروا بهم م ن ا ل ا فبكما ي ت و ه سهلتل ارضكوا لوى فاحملها س و في س ب ي ل ا لا ل ل ه ت ك ل ف إ ل ا نفسك و ح ا ر ض المؤمنين عسى الله أ ي يكفى باتل لدينا كفر و الله و ا هو اسد جباتل و اسد ج و ل ا ن س ي ل ا سيليا لا تكلف إ ل ا نفسك وحرض المؤمنين ف ر ض ا ل متلازمان تحريض المؤمنين على ا ل ه ج ر ة والجهاد وتحريض الجهاد الذي ت ب د أ ه بنفسك ل أ ن ه لا يكف باس الذين كفروا ولا يوقف كيدهم ولا يدحر ولا تبحر قوتهم ولا تخبط شوكتهم إ ل الا بالقتال ولا ينفطر دين الله إلا بالقتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ة ويكون الدين ك ل لله ويكون الدين كله لله نعم قد تشعر النفس ا ل ب ش ر ي ة بالثقل ولكن لا مهرب ولا محيط ولا مناصب انها ا ل ف ر ي ض ة من رب العالمين ا ل ه ج ر ة أ و الجهاد أ و الفسق وجهنم ا ل ه ج ر ة والجهاد او الفسق و جهنم والناس المستضعفون هؤلاء لا عذر لهم عند الله والشعوب ا ل ن ا ئ م ة في العالم الاسلامي والاسلام يذبح وتنتهك الحرمات في كل مكان وهم نائمون راضون يدغدغون عواطفهم بكلمات م ي ت ة يقولونها بين حين و آ خ ر هذه ليس لها عند الله في قلب ولا تزن في ميزان الله الا قليلا قليلا أ م ا م الفرائض ا ل م ف ر و ض ة و أ م ا م الواجبات ا ل م ه ج و ر ة ا ل م ت ر و ك ة و أ و ل الفرائض ا ل م ه ج و ر ة ا ل م ن س ي ة هي ط ر ي ض ة الجهاد و ا ل ه ج ر ة من أ ج ل الجهاد في سبيل الله من دون القتال تعم ا ل ف ت ن ة ويسود الفكر و ل م يكون الدين لله إ ل ا إ ذ ا كان هنالك جهاد فالحق لا بد له من ق و ة تحميه وكل حق في ا ل أ ر ض ليس وراءه سيف حاد يحمي أ ر ك ا ن ه ويقيم بنيانه ف إ ن ه لا وجود له لن يستطيع دين أ ن يقوم على قدميه ولا أ ن يضرب بجذوره في ا ل أ ر ض إ ل ا إ ذ ا كان السيف رائجه ولذلك لم يكن غريبا أ ن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدت بالسيف بين يدي ا ل س ا ع ة وجعل رزقي تحت ظل رمحي والحديث صحيح رواه أ ح م د والرسول صلى الله عليه وسلم ا ل ر ح م ة ا ل م ه س ا ه ل ل ب ش ر ي ة كيف تلتقي ا ل ر ح م ة مع السيف إ ن ا ل ر ح م ة لن تصل إ ل ى البشر بدون سيف يحميها إ ن الناس لم يتقبلوا الدين القويم ما دامت هنالك عقبات تحول بين هذا الدين وبين الوصول إ ل ى قلوب الناس الذين يعبدون الطوارئ من دون الله عز وجل فلا بد من الجهاد أ و ل ا حتى لا تكون ف ت ن ة ويكون الدين كله لله ولا بد من الجهاد و خ ا ص ة في هذه الايام ل ق ل ة الرجال ولا ق ل ة اعظم ولا اعوج من ق ل ة الرجال وجلب المال يسير وجمع الحطام سهل اما بناء الرجال فهو في القمم والقلال والكلل ف ل م ا تستطيع ان تشد يديك على ح ف ن ة تعتمد عليها في ح م ا ي ة دين الله وفي ا ل ت ض ح ي ة في سبيله ومن اجل رفع دنيانه نعيز اذن ل ب بي نعزل وبالنهج ليست ق ض ي ة الجهاد كما ننظر إ ل ي ه ا الجهاد باللسان والجهاد بالقلم والجهاد ب ا ل ك ل م ة هذا صحيح يوم أ ن لا يكون هنالك زيف أ م ا وقد رفع السيف فلا يجوز لك أ ن تشتغل فقط في القلم وتكتب عن الجهاد و أ ن ت جالس على أ ر ي ك ة منتفخ البطن متسائبا مادا أ ط ر ا ف ك كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان على أ ر ي ك ت ه ي ت ج ش ى من التفاح والبرتقال وغير ذلك بعد اللحوم والدجاج و ا ل ر ز والصلوب الطوكي ا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم في لكم لكم سبيل الله استاقلتم الى الارض أرضيتم بالحياة انفروا ارضيتم الاخرة الدنيا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 ترك السيف ولجا إ ل ى حجج الضعفاء و إ ل ى طرق المساكين الذين يستهينون ا ل ح ي ا ة في ظل الهوان فيتكلمون وهم تحت نير ا ل ع ب و د ي ة ويكتبون والقيود بعيديهم إن الناس لا ي أ خ ذ و ن هذا الدين إ ل ا من ا ل أ ق و ي ا ء و إ ن الناس لا يتبعون إ ل ا الذين هم أ م ا م ه م على الطريق قد رشوا الطريق بالدماء وفرشوها ب ا ل أ ش ل ا ء وانتصروا على ا ل أ ع د ا ء ومن ط ب ي ع ة النفوس أ ن تقلد ا ل أ ق و ي ا ء وتكره الضعفاء ان من ط ب ي ع ة النفس ا ل ب ش ر ي ة ان تشرح الضعف ولو كان عند مؤمن وتحب ا ل ش ج ا ع ة و ا ل ق و ة ولو كانت عند كافر ط ر ي ق مفروش بالاشلاء مروي بالدماء محسوف بالبلاء ومن اراد ان يسلك هذا الطريق فليتوقع المصائب من كل جانب من الصديق والعدو من البعيد والقريب وابتلاءات وفتن تواجهك على الطريق ولكن ما دمت تعرف هدفك والطريق واضح امام ناظريك واصل الطريق مهما كان ا ل أ م ر ولو سلكت وحدك ولو سرت على الطريق فريدا و إ ذ ا كنت في الزمان فريدا فعمل ف ع ل ى الدر و ا ل ج م ا ن الفريد والكرام قليل تعيرني ا ن ا قليل عبادنا فقلت لها ان الكرام قليل والذين يثبتون قليل وليس ولا يثبت على هذا الطريق إ ل ا الذين أ ه ل ه م رب العالمين لجنته و أ ع د ه م لحمل أ م ا ن ت ه وكلفهم بحمل رسالته ف أ ع د و ا لهذا ا ل أ م ر عدته واتخذوا له عهدته فالطريق طويل والزاد قليل والحنن ثقيل والامانه غ ا ل ي ة والتبعه ث ق ي ل ة ولكن الاجر الذي ينتظر عظيم <تصفيق> لكن طريق ا ل ج و و ا ل م ر ا ر ة والعذاب والحرمان طريق التضحيات و ا ل أ ش ل ا ء والدماء يهدم البيت وتمزق ا ل ا س ر ة ويقتل ا ل أ ب ن ا ء ويزجن ا ل آ ب ا ء وتغيب ا ل أ م ه ا ت تحت الركام هذا امر لا تحتمله إ ل ا أ ف ز ا ذ الرجال لا تفكر الجهاد سهل لا تفكر أ ب د ا لا يوجد أ ص ع ب من ع ب ا د ة الجهاد في ا ل إ س ل ا م ولا أ ث ق ل منها أ ب د ا ولكن لا تعدلها ع ب ا د ة عند رب العالمين أ ج ر ا و م ث و ب ة ورفعه وثناء ولكن ا ل ن ه ا ي ة تقول وبشر الصابرين الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م مصيبه قالوا الا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون أ و ل ئ ك عليهم صلوات من ربهم ورحمه و أ و ل ئ ك هم ا ل م ه س د و ن ا ل ن ت ي ج ة تقول يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون ا ل ن ت ي ج ة تقول إ ن ه من يتقي ويصبر ف إ ن الله لا يضيع أ ج ر المحسنين ا ل ن ت ي ج ة تقول يا قوم استعينوا بالله واصبروا إ ن ا ل أ ر ض لله يورثها من يشاء من عباده و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين دعونك اللهم ف إ ن ا ل ب ي ع ة ر ه ي ب ة والحمل ثقيل ف ا ل س د ا ت يا رب والسداد والرشاد والله لو جرف العدو بيوتنا ورمت بنا خلف المحيط زوابع لظللت أ ؤ م ن أ ن أ م ت ن ا لها يوم من ا ل أ م ج ا د أ ب ي ض ناصع هذه حقائقنا و ل ي س ق صوره و ه م ي ة فيها العقول تنازع انا لن امل من النداء فربما اجدى فؤاد انا لن امل من النداء فربما اجدى نداء من فؤاد نابع انا فلسطين قاتلنا في فلسطين حتى ضربت الحدود امامنا ووضعت القيود في ايدينا ومنعنا من ا ل ح ر ك ة فبحثنا في الارض اين يمكن ان نتنفس اين يمكن ان ن ح ص ق اسلامنا اين يمكن ان نؤدي ف ر ي ض ة غابت عن واقع المسلمين ف ر ي ض ة بها حياتهم وبغيابها ن م ا ت ه م ف ر ي ض ة بها وجودهم وبغيابها غيابهم ف ر ي ض ة القتال في سبيل الله هذه ا ل ف ر ي ض ة التي بها الله اقام هذا الدين وبها اقر التوحيد وبها سلم هذه الفئه او ا ل ع ص ب ة الاولى من حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ق ي ا د ا ل ب ش ر ي ة ومقاليد ا ل ا ن س ا ن ي ة هذه ا ل ع ب ا د ة التي يقول عنها صلى الله عليه وسلم بعثت بين يدي ا ل س ا ع ة بالسيف لماذا حتى يعبد الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له فلا توحيد في الارض بدون سيف والسيف ضعف به رسول الله صلى الله عليه وسلم ل ن ص ر ة الكتاب و ل إ ق ر ا ر التوحيد و ل إ ي ج ا د العدل في دنيا ا ل ا ن س ا ن ي ة لقد أ ن س ل ن ا رسلنا و بالبينات لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس ب ا ل ق ص ط وانزلنا الحبيب فيه ب أ س شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز فانزل الكتاب وانزل الحديث ليقيم الكتاب ل العدل و انزل الحديث لينصر هذا الكتاب فيقام العدل في الارض وبدون الحديث وبدون السيف تتحول ا ل ا م ة على كثرتها الى ج ب د يطير مع ا ل ر ي ا ح ه الى فتاه وتتحول الاجيال الى اجيال ا ل غ س ا ئ ي ة لا ق ي م ة لها في ميزان الله ولا ق ي م ة لها في ميزان الناس ت ت د ا ع عليكم الامم كما ت د ا ع ا ل ع ك ل ة على قطعتها قالوا عن ك ل ق ل نحن يومئذ يا رسول الله قال انكم كثير الف مليون ونباهي اننا الف مليون وان الورى بنا فلا يا صاح ي ما ق ي م ة الف مليون اذا كل انسان فيه انا ما قيمه الف مليون اذا كان كل واحد منهم ذليل اذا كان كل واحد منهم ضائع اذا كنا ليس لنا اي حساب على هاره تاريخ ا ل ف ش ر ي ه ولا على م و ا ئ د ه ا غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من قلوب اعدائكم ا ل م ه ا د ة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا و ت ر ا ه ي ة الموت وفي ر و ا ي ة اخرى ر و ا ي ة الامام احمد حب الدنيا و ك ر ا ه ي ة القتال فالقتال والزهد في الدنيا هو ع ن و ا ر سلف هذه ا ل ا م ة التي بها س ا د و ا ل ج ب ن والهلع على الدنيا هو الذي زلت به جموع ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة او المتمثلون م في كل مكان يا أ ي ه النابلسي ا ذ ي آ م ن و ا ل ل و ل و م ا د ع ا م ل م ا ي ح ي و ا ع س م و ا أن الله يحول بين ا ل م ر ء وقلبه و أ ن ه م و س و ع و ا ل ن ل ا ي ب ا ل ذ ي ن ظ ل م منكم و و ا خاصة. ا ع ل م و م ا ل ل ه شديد ا ل ا ب ا ل ل ه ا ل ل ه اكبر اكبر. الله, أكبر. الله أكبر. ايه تفضل الله أكبر. الله أكبر. اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولا عزه الا, <الؤكبر> <عزة> إلا بالاسلام <Beach> الله اكبر ولا حكم الا للقران الله اكبر والجهاد سبيلنا الله أ ك ب ر و ا ل ق ر آ ن دستورنا الله اكبر والرسول غايتنا الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر ولله الحمد اخي المجاهد والى اللقاء مع الجزء السابع من هذه السلسله بعنوان فلا إ ذ ن ولا استئذان مع تحيات ج ا م ع ة الاعداد والاستشهاد والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته ا ش ن د و ا خطوه في د ن و د الحياه واسمعوا صدوه واستعيدوا ل مدهين الصلاه من وستغيثوا ك بلد ا ف الصلاه ا من ح وستغيثوا ك بلد ا ف الصلاه